الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يزمعهم أما بعد فهذا هو المجلس الطامب من شرط ثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له التواعي وأدخله الجنة بغير حقا وكان هذا المجلس في ليلة الرابع من تهل صفر في عام الرابع بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الإمام رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالقبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه دا أما بعد وقد شرعنا في المجلس الأخير في تفسير صورة العصر ويصورة جليلة تحتوي على معاني ينبغي على طالب العلم أن يتبضرها وأن تمر به منور الكرام وقد تكلمنا عن المقصود بالعصر وذكرنا أن العلماء قولين في وننتقل الآن إلى تفسير قوله تعالى إن الإنسان لفي قصر قوله الإنسان قال الشيخ أعطية قطية المسالم رحمه الله في تتمته على تفسير أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله نفض الإنسان وإن كان مفردا فإن أل فيه جعلته الجنس الإنسان آه يعني الألف واللم هنا هي للجنس أي لجنس الإنسان وقال وقد بيّنه الشيخ أي رحمه الله رحمه الله تعالى علينا وعليه في كتابه دفع إهامي الابتراب ثم قال فهو شامل للمسلم والكافر إلا من استفنى الله تعالى يعني الإنسان هنا هو اسم جنس لعموم الإنسان من المؤمنين والكفار هذا يدل على أن كل الناس في خسران إلا من استصنى الله سبحانه أوه. وفي قوله الإنسان جاء قول ثان هو أن المقصود به الكافر فقط الكافر دون المؤمن يعني أن الكافر في خسران في خسر. هذا بلا شك لا خلافة فيه في حق الكافر أما الخلاف في حق المؤمن والمؤمن قد يتعرض الخسران إذا خالف أمر الله ولم يدخل تحت الاستثناء المذكور في الآية طيب وقوله إن الإنسان الذي خسر جواب للقسم أما هو القسم والعصر هما والعصر والعصر ان الانسان لفي خسر فجاء جواب القسم وان الإنسان, جواب القصم إن الانسان لفي خسر اي جواب العصر فالخسر قيل هو الغبن وقيل النقص وقيل العقوبه وقيل الهلكه والكل متقارب يعني كلها معاني متقاربة وأصل الخسر والخسران هو كالكفر والكفران هو النقص من رأس المال ولم يبين هنا نوع ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء أي في أي شيء يكون الخسران بل أطلق ليعمه أي كل أنواع قصارى وجاء بحرف الظرفية في خسر <تصفيق> الفي هنا هي لما تأتي للظرفية يشعر أن الإنسان مستغرق في الخسران ومحيط به من كل جهة يعني كأنه دخل في داخله فأن هذا الإنسان الذي لم يدخل في الاستثناء قد دخل داخل الخصران وأحاط به من كل جهة من كل جوانب وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القبير في قوله تعالى لفي خصر قال المزيء هنا بفي وحرف ظرفي يعني يدل على الظرفية هنا يعني يدل اي على المكان والمزيء بفي الداله على أن الكفر والمن على ان الكفر قد صار ظرفا له فكان منغمس فيه هذا في حق الكافر طه في خسر كأنه صار داخل هذا الخسر كأنه صوغ الكفر بمكان أو كأنه صوغ الكفر بمكان أو بظرف دخل فيه هذا الإنسان أو الكافر الذي هو لا فيه هذا يعني تشريه دليغ من الرب سبحانه ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا والاستثناء أي إن المستفنى من القصران هم المتصفون بهذه الصفات الأربع الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر أما الإيمان فإنه كما عرفه أئمة الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان فليس الإيمان إقرارا باللسان فحزد وليس الإيمان في القلب فقط كما يقول أهل الإرجاء واتجاههم إنما الإيمان مجموع من الثلاثة فكما قال الشافعي رحمه الله فلا يجزئ أحدها عن الآخر إقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والكامل فالذي يقول أنا قلبي سليم فالإيمان في قلبي ثم هو لا يعمل أو يعمل السيئات نقول لو أنت كافل بل إيمانك ضعيف وإيمانك ناقص لأن العمل من الإيمان إذا تركت العمل ينقص إيمانك ويضعف وإذا عصيت الله ينقص إيمانك فالإيمان يزيد وينقص بالعمل كما بيّن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الزيادة والنقصان قال إنما هي في العمل والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح فالقلب يعمل وكذلك الجوارح تعمل ولكن عمل القلب هو الأصل عمل القلب هو الأصل لعمل الجوارح ولذلك إذا كان القلب فاسدا فسدت الجوارح إذا كان القلب صالحاً صلحت الجوارح وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح البدن كله وإذا فسدت فسد البدن كله ألا وهي القلب فهذا والإيمان وقول هو عمل الصالحات عطف بالعمل على الإيمان رغم أن العمل من الإيمان ولماذا أن عطف بالعمل على الإيمان رغم أن الله عز وجل إذا أطلق الإيمان في أي موضع من كتابه فإنما يدخل فيه العمل هذا من باب عقص الخاص على العام أي أن الإيمان هو جزء أي أن العمل هو جزء من الإيمان فعطفهم على العام الذي هو الإيمان من باب إظهار أهميته وليس من باب أنه ليس منه يعني المرجئة ومن وفقهم من الفقهاء وأبي حنيفة وأصحابه استدلوا بهذه الآيات التي فيها عطف العمل العمل الصالح على الإيمان لأن على العمل الصالح ليس من الإيمان وإنما هو ثمر من ثمرات الإيمان كما قالوا هذا خطأ خطأ يكذبه تكذبه الأحاديث الصريحة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن فيها رب العزة في كتابه أبين أيضا رب العزة في كتابه في آيات واضحة أن العمل من الإيمان فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان في حديثي الإيمان بضع وستون شعب أو بضع وسبون شعب فهذه الشعب أعلاها قول لا إله إلا الله وما بين قول لا إله إلا الله إلا إماطة الآد عن الطريق أعمال كلها وبعضها من أعمال الجوارح فهذه الأعمال من الإيمان لأنه يجعلها من شعب الإيمان وفي كتاب الله العديد من الآيات التي تدل على الشاهد أن عطف العمل على الإيمان لا يعني أن العمل منفصل عن الإيمان بل هو منه ولا يصح إيمان عبد إلا بالعمل الصالح الذي به يظهر صدقه وطبعا مسألة, مسألة العمل الذي به أو أقل قدر لا يصح به الإيمان هذه مسألة اتخذها خوارج العصر وسيلة بإش بإشاعة الغلوف التكفير من المسلمين ف... فاخترعوا وابتدعوا مسألة جنس العمل التي لم يعرفها السلف ولم يخوضوا فيها وإنما السلف كان يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولم يخوضوا في مسألة جنس العمل وما هو جنس العمل الذي يصح الإيمان وما شكل ذلك هذه مسائل لم يتكلم فيها السلف وإنما تكلموا فسألت الصلاة فقط هل يكفر العبد بترك الصلاة كسلا أم لا نعم اختلف السلف بهذا ولكن حديث الشفاعة التي في الصحيحين وغيرهما تدل على أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقاء مثقاء بل حب من الإيمان يخرجون برحمة أرحم الراحمين بعد أن يخرج من كان فوقهم بشفاعة الشافعين وفي الحديث أنه لم يعملوا خيرا قد فنأخذ الحديث على ظاهره على ظاهره ولا نخوض فيه بعقولنا قولوا وتواصوا بالحقين والمقصود بالتواصي بالحق أي الدعوة إلى هذا الحق ويدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله عز وجل قد اختص هذه الأمة بهذا قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في قوله عز وجل ولككم منكم أمة يدعون إلى الخير فالله عز وجل قد جعل الخيرية هذه الأمة بالدعوة إلى إليه سبحانه وبالأمر بالمعروف أنه هذا المنكر فلهذا من صفات الذين استصنوا من القصران أنهم يتواصون فيما بينهم بالحق إذا رأى أحدهم على أخيه عيبا نصحه وأمره ونهاه بالحفج والبينة وإذا وجد الجهل والشر تفشى بين المسلمين شمر عن ساعد الجد وقام بالدعوة إلى الله على بصيره الدعوة التي بنيت على العلم لا الدعوة المبنية على الجهل الذين يخرجون في هذه الجماعة وهم على جاهل في الهانب لم يدرسوا شيئا ففاقد الشيء لا يعطيه يخرجون بحجة الدعوة إلى الله وهم على جهل. يسمى أنفسهم بمسمى هم لا يستحقونه لأن التبليغ كلمة الله والدعوة إلى الله لا تكون إلا على علم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آه. فالذين يريدون مقام التبليغ والدعوة عليهم أن يتعلموا أولا وأن يعرفوا قدر العلم والعلماء قبل أن يخرجوا في فيما يفعلونه بخلاف ما عندهم من البدع فالخرافات التي تخالف السنة في خروجهم ال ابتدى المحدث هذا بالصبر اي انهم يصبرون على تحمل الاذى في تمليخ هذا العلم وي ويوصي بعضهم بعضا بهذا هذا الصبر ويذكر بعضهم بعضا بالنصوص الامره بالصبر اخرجه نعم يحيى انه سلام ومسلم في تفسيره في قوله عز وجل تواصل الصبر انه قال اي على فرائضه اي يصبرون على فرائض الله روى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الحسن انه قال وتواصل بالحق قال الحق كتاب الله ثم قال وتواصل بالصبر قال الصبر طاعة الله وهذا تفسير والشيء بلازمه لأنه بلا شك طاعة الله يلزم منها الصبر وأيضا قال قتادة نحو قول الحسن قال الصبر طاعة الله وقال ابن كثير في تفسيره وتواصل بالصبر أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذى أو أذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر آه. فيصبرون على كل هذا ومن الشكيات يكون في هذا أيضا الصبر على تأدية الفرائد وعلى القيام بالواجبات إن هذا يحتاج إلى صبر أن النفس تضعف إذا لم تصبر خاصة في المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس حفت الجنة بالمكاره أي المكاره التي تكرهها النفوس فالنفوس تنيل إلى الراحة وتنيل إلى ترك الطاعة وما أبرو نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فالنفس تأمرك بترك الطاعة وتدعوك إلى المعصية فإذا جهدت نفسك على هذه المكاره فهذا يحتاج إلى صبر إلى صبر على مجهدة النفس وعلى الالتزام بأوامر الله وأوامري رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم نحن نتفي بازها شاء الله ونرجع درس السيرة